عُرونُ الأُولَى قَال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبولا وأنزل من السماء واخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولن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 falan ettiyän فِرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسخطكم بعذاب وقد خاب من افترا اتنازع امرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساعران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا